سورة بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ مادى ربه ندا اشتد على الراس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لذك وليا يارثني ويرث من آل عقوب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 قالك ذلك قال ربك هو عليهن وقد خلقتك من قبل وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعل لي آية قال آياتك لا تكلمنا سثلاث ليان سويا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 فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشر السويا قالت إني قالت اننا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاه المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها علي ربك تحتك سريعة وجزي إليك بجذع نخلة تساقطة تساقط عليك رطبا جنيا فكولي وشربي وقربي عينا فإن ترين من البشر أحدا فقولي, فقولي دارت 119. فلن فلنكلم اليوم إنسيا 110. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت ما كان أبوك امرأ سوئي وما كانت أمك بغيا قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة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 إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتني قد جعلني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان الشيطان كان للرحمن عصيا يا بني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب عن تعنيتي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 فَلَمَّا عَتَزَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّ جَعَلْنَا نَبِيًا وَهَبْنَا لَهُم مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا 111. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا 112. وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا 113. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا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 نصق ذيقا النبيا ورفعناه مكان العاليه خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف الأضاع الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك, فأولئك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 رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبِ العبادة هل تعلم له سميع ويقول الإنسان أئذام بطل سوف أخرج حيا أو يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل أن خلقناه من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 أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى وَإِذَا تُكْلَأَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَتِهِمْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَينِ خَيْرٌ مَقَامًا خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَذِيرٍ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 ربك فسو ا به وخير مردا افرايت الذي كفر باياتنا وقال لا اوتيني ما لمن وولدا اطلع على الغيب واتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب وَنَرِثُهُ مَا يَغُولُ وَيَأْتِيْنَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرْ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ علي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 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الأرض وتشق الأرض وتخير الجبال هدا ادعوا للرحمن ولدا وما يبغي للرحمن وَلَا ذَا إِن كُلُّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا رَحْمَانٌ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُ وَعَدَّهُ عَدَّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 119. سيدعل لهم الرحمن لدا 110. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين 111. وتنذر به قوما لدا وكم قبلهم قرن هل تحس منهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟